<تصفيق> ابطال العالم في كلامكم وفي افعالكم سفر شمال وانا مش بعد تاريخي ده كله همشي في سكه قلنا وقال ايوه ابتولي وشرف دوله يا ما كسبت الوحدة عالتاولة بالناس رزق من المولى وانا طول عمري بكل حلال قالوا الكبير مش بكلامه لا ده كبير فعله وتنفيذ وانا المدرسة ماما عملت ومفيش منافسه مع التلاميذ انت <تصفيق> ابتدت خرب مشك ما بعشي شرب شكلك يا انا بالنجاح عالكل برد ومنيجي في ملعبي ويسي انت فاضي بالنسبة لي اسف عشان مش شايف حالي انا من دوري لو حد ايش ملكو مغري انا برضو هكتير معايا انا خلصت الحكاية مش هحكي